تصرياً على م و ق ع نداء ا ل إ س ل ا ا م بسم ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ت ب ا ا ر ك ل ذ ي ن ز ل ا ل ر ق ن ع ل ى عبده ل ي ك و ن ل ل ع ا ل م ي ن نبيراً الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء, وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آ ل ه ة لا يخلقون شيئا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 موسوعه ق ر ن ن ا ل ك ث ب و ر ا ل ا ت د ع ا ل ي و م ث ب و ر الاسلاميه اسماء الله م ج ز ا ء و ل ص ي ر ا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 وما ارسلنا قبلك من المرسلين إ ل ا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا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 ي و م ذ خير م س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م و ن ي ل ا ل م ل ا ئ ك ة ت ز ي ل ا ل م ل ك يومئذ ا ل ح ق ل ل ر ح م ن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 وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذولا وقال الرسول يا رب إ ن قومي اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا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 الذين يحشرون على وجوههم إ ل ى جهنم اولئك شر مكانا و أ ض ل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ ا ه هارون وزيرا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 والذين لا يدعون مع الله الها آ خ ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إِلَّا مَنْ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 حسنت مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام